الحق في لغة العرب الثابت الذي ليس بزائل ولا مضمحل والباطل هو الذاهب المضمحل والمراد بالحق في هذه الآية هو ما في هذا القرآن العظيم والسنة النبوية من دين الإسلام والمراد بالباطل فيها الشرك بالله والمعاصي المخالفة لدين الإسلام وقد بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الإسلام جاء ثابتا راسخا وأن الشرك بالله زهق أي ذهب واضمحل وزال تقول العرب زهقت نفسه إذا خرجت وزالت من جسده ثم بين جل وعلا أن الباطل كان زهوقا أي مضمحلا غير ثابت في كل وقت وقد بين هذا المعنى في غير هذا الموضع وذكر أن الحق يزيل الباطل ويذهبه كقوله قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد وقوله بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق الآية وقال صاحب الدر المنثور في الكلام على هذه الآية الكريمة اخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه وحول البيت ستون وثلاثمائه نصب فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد واخرج ابن أبي شيبة وأبو يعلى وابن المنذر عن جابر رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت ثلاثمائة وستون صنما فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكبت لوجهها وقال جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وأخرج الطبراني في الصغير وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى الكعبة مئة وستون صنما فشد لهم إبليس أقدامها بالرصاص فجاء ومعه قضيب فجعل يهوي إلى كل صنم منها فيخر لوجهه فيقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا حتى مر عليها كلها وقال القرطبي في تفسير هذه الآية وفي هذه الآية دليل على كسر نصب المشركين وجميع الأوثان إذا غلب عليهم ويدخل بالمعنى كسر آلة الباطل كله وما لا يصلح إلا لمعصية الله كالطنابير والعيدان والمزامير التي لا معنى لها إلا اللهو بها عن ذكر الله قال ابن المنذر وفي معنى الأصنام الصور المتخذة من المدر والخشب وشبهها وكل ما يتخذه الناس مما لا منفعة فيه إلا له المنهي عنه ولا يجوز بيع شيء منه إلا الأصنام التي تكون من الذهب والفضة والحديد والرصاص إذا غيرت عما هي عليه وصارت نقرا أو قطعا فيجوز بيعها والشراء بها قال المهلب: وما كسر من آلات الباطل وكان في حبسها بعد كسرها منفعة فصاحبها أولى بها مكسورة إلا ان يرى الإمام حرقها بالنار على معنى التشديد والعقوبة في المال وقد تقدم حرق ابن عمر رضي الله عنه وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق دور من تخلف عن صلاة الجماعة وهذا أصل في العقوبة في المال مع قوله صلى الله عليه وسلم في الناقة التي لعنتها صاحبتها دعوها فإنها ملعونة فأزال ملكها عنها تأديبا لصاحبتها وعقوبة لها فيما دعت عليه بما دعت به وقد أراق عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبنا شيب بماء على صاحبه انتهى الغرض من كلام القرطبي رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم والله لا ينزلن عيسى بن مريم حكما عدلا، فلا يكسران الصليب، ولا يقتلن الخنزير. الحديث من قبيل ما ذكرنا دلالة الآية عليه. والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا قد قدمنا في أول سورة البقرة الآيات المبينة لهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة كقوله فأما الذين آمنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وقوله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى كما تقدم إيضاحه وقوله في هذه الآية ما هو شفاء يشمل كونه شفاء للقلب من أمراضه كالشك والنفاق وغير ذلك وكونه شفاء للأجسام إذا رقي عليها به كما تدل له قصة الذي رق الرجل اللديغ بالفاتحة وهي صحيحة مشهورة وقرأ أبو عمرو وننزل بإسكان النون وتخفيف الزاي والباقون بفتح النون وتشديد الزاي والعلم عند الله تعالى أيها المستمع الكريم حسبنا ليلتنا هذه مع مضى ولنا لقاء إن شاء الله قادم فإلى ذلك الحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته